بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعافه الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سباق ان سيدنا قدس سره ذهب الى وجوب التفليل اي تقسيم الهادي الى الصدقه والإهداء والاكر واستدل على ذلك بالجمع بين الايات وبظاهر الروايات ولكن السيد الاستاذ دام الله في مناسكه دنا على عدم لزوم التكليف بل إنه لم يفت حتى بوجوب التصدق وانما احتاط في ذلك ولعل من شاء كلامه أما بالنسبة للاهداء أي إهداء ثلث الهادي للمؤمنين فالأمر به في الايه وهو قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر في مقام توهم الحاضر كما قلنا به في الاقل بلحاض انه لما كان الهدي من شعائر الله وصدقتان واحسانان لذلك يتوهم لدى المرتكز المتشرعي حرمة التصرف فيه لكونه من شعار الله والمفروض أن إهداءه للغير تصرفاً فكما يتوهم حرمه الاكل منه يتوهم حرمه اهدائه وبالتالي فالامر بالاكل والاهداء في مقام توهم الحاضر والأمر في مقام توهم الحاضر لا ظهور له في الوجوب والإلزام بل لو فرضنا التفكيك وقلنا بأن أهل الجاهليات انما بنوا على حرمه الاكل من الحقد لا حرمه الاهداء مع ذلك لا يكون للامر بالاهداء ظهور في الوجود والسر في ذلك هذه نقطة أصولية هذه ثمرتها الفقهية هنا والسر في ذلك أنه إن قلنا بأن استفادة الوجوب من الأمر بحكم العاقل كما هو مسلك سيدنا قدس سر فالتفكيك عرفي بأن يقال الأمر بالأكل ليس واجبا لاحتفافه بتوهم الحاضر، وأما الأمر بالاهداء فهو طلب من المولى وكل طلب لم يقترن بالترخيص في التارك مما يحكم العقل بوجوبه. وأما إذا قلنا بأن نكتب. استفادة الوجوب الظهور الوضعي أي ظهور الامر في نفسه في الوجوب أو الظهور الإطلاقي كما هو مسلك المحقق العراقي بمعنى ان الامر اذا لم ينصب المولى معه بيانا على الترخيص فمقتضى إطلاقه اراده البعث اللزومي فعلى هذين المسلكين لا ينعقد للأمر الوارد في سياق الأوامر الاستحبابيه ظهور في الالزام والسر في ذلك أن المولى لو قال كما في صحيح ابن سنان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنتف الإرط وحلق العانة ولبس والغسل ولبس ثوبي الإحرام ونحو ذلك وعلمنا من الخارج أن بعض الأوامر استحبابيه فإن ظهور السياق في كون المراد الجدي من جميع الأوامر واحدا هذا الظهور مانع من ظهور الامر الوارد بين هذه الاوامر بالوجوب كما انه مانع من انعقاد الاطلاق لاحتفاف الامر بما يصلح للقرينية عليه وهو الظهور السياقي فبناء على هذا لا دلالة في الأمر بالإهداء على الوجود هذا بالنسبة للآيات، وأما بالنسبة ما اللي <تصفيق> هو مبناه هذا، مبناه في الأصول هو هذا. قال على كلامنا لأننا كلامنا مبني بناء على أن الأمر في الآية أمر بالإهداء فهل هو وجوبي أو ندبي أما إذا نناقش في أصل ظهور في الأمر بالإهداء لنضع النقاش الآن كلامنا مبني على أن الدليل على الإهداء هو الأمر الموجود في الآية نبحث وجوبي وندبي ورغنا عن البحث في أصل مطلوب. ما هذا الحين لله؟ السيد نفسه التزم بنذبية الإهداء. بالنتيجة منشأ نذبية الإهداء. ما الأمر في الآية وهو كذا؟ وإما الروايات الآن تعرض للرواية. معي نبع شق ثالث وهو عقل جبرئي. ندرينا شنو في عقل جبرين من شأوا الأمر بالإهداء الذي التزمه وبنذبيته اما إما الأمر الموجود في الآية وقد تكلمنا عنه وإما الرواية الآن تتكلمنا سيأتي الكلام فنحن لدينا الآن دعوة هم ادعى عدم وجوب التسليل هم ادعى أنه هم لم يفتي بوجوبه اما هذا واما هذا بعدما وصلنا الى جنوه اما الثانيان واما بالنسبه الى الروايات وارد في الأضاحي كمعتبرة الكنانين كمعتبرة أبي الصباح الكناني باب أربعين. من أبواب الذابح حديث ثلاثة عشر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وابو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لاهل البيت والاستدلال بها على وجوب الاهداء مبني على شمول عنوان الاضاحي للهدر الواجب وليس بظاهر العام الماضي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلام الليل يضحوه النهار مو بعد العام الماضي وإذا, وإذا ما يخالف وإذا أنا قلت العام الماضي يجيب لي الكرام وين أنا قلتني؟ شفاوي نعم؟ شفاوي هذا هي كما أنه مبني على أن المراد بقوله يتصدقان بثلث على الجيران هو شنجة علي والإهداء مع أن ظاهر اللفظ هو صدقاء للإهداء. ناس سؤال عن فقراء بعض <بحش. تصفيق> أحيانا ظاهر السائل والفقير بعض سيد الرقي يقول يجوز لك أن تعطي صدقا مندورة للفقير لهذا السائل وإن لم تخرز أنه فقير فعلا باستصحاب عدم غناء ولو باستصحاب عدم الهزل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومنها ما ورد في هدي القارين كمعتبرة سيف الحديث الثالث قال أبو عبد الله عليه السلام إن سعيد ابن عبد الملك قد محجل فلقي أبي يعني الباطر عليه السلام فقال إني زقت هديا فكيف أصناها قال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا إلا أن الخصوصية وهي خصوصية كون الهادي هديا القران محتملة فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الاهداء في مطلق الهادي يعني هذه التمترة لأن الآية مطلقة الأغراض عن لا هذا تطبيق من عليه على هو لا هو الآن أمام. يبين أنه في هذا يقسم، يعني في هذا وهو هدي القران يزاد قسم ثالث وهو الجهاد. هذا لا دليل على أن هذا القسم الثالث يزاد في جميع أقسام الجهاد. الله العالي محتمل الرسول ومنها ما ورد في هدي العمره كصحيح العرقى كفيه لا لان ذلك كان في مقام البيان كان في مقام البيان بيان كيفيه الهدي فبالحاضي مقام البيان بيان كيفيه الهدي استفاد منه الأمر ومنها صحيحه العلقة في كم رقم يا شيخ حسان لم ذكرناها ما <تصفيق> 18 18 قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنه فأين أنحرها؟ قال بمنكه قلت أي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثان واحدي ثلثان وتصدق بثلثين لأنها واردة في هذه العمرة فالتعميم تحتاج إلى دليل هل ايتحان الالغاء الخصوصيه شيخنا ومولانا يعتمد على الظهور حجيه الظهور المجموعي بان نجمع الروايات ونستفيد من المجموع امرا واحدا فيقال فهذا قرينه على ذاك والظهور المجموعي محل خلاف في الاصول تعرضنا له في بحث حجية الظهور وهو أنه إذا كانت إحدى الروايتين ناظرة للأخرى بحسب لسانها هذا واضح أنها قريمة وأما إذا لم يكن لإحداهما بحسب اللسان نظرون مجرد جمعهما في باب واحد هل يشكل ظهورا عرفياً بحيث يعد البعض قرينة على الآخر هذا ما يسمى بالظهور المجموعية محل فحلوا بحثين والأغلب منعوا من حجيته هذا بالنسبة للإهداء وأما بالنسبة للصدقات فلم يرد أمر بها وإنما ورد الأمر في الآية والروايات المتعرضة لها بالإطعام وأطعم البائس الفقير ومقتضى أصالة الموضوعيات. ان ما هو الواجب هو الاطعام بعنوانه لا بعنوان الصدقه فإن المطعم وإن كان فقيرا بائسا الا انه من المحتمل ان المامور به اطعامه وإن لم يكن بعنوان الصدقة كما لو أطعمه غير قاصد للقربان، فإذا نعم نسخ نسخ ها النسخ هو الذبح. النسك هو الذب وأما الأكل منه يعني لازم يقصد قوة للناس العقل هم من, من تقسيمات الهدف لازم, لازم <تصفيق> أكل قوة للناس لو أكلت أني مش تهيئات ما استهلنا الوجوب هنا؟ نتكلم عن الطعام أدري الطعام المفروض ووجوب موظفه لعله واجب توصلي بالنديجة كما أن هناك أمر بالأكل ولا لا المشكلة هي مشكلة في الوجوب والنادي سواء كان وجوبا او ندبا المشكله امر هل الامر به ظاهر في التعبدي او انه لا يحتمل التوصليه مقتضى الاطلاق انه امر توصلي امر بالإطعام بما هو اطعام لا امر بالاطعام على نحو انه جنون صدقه بحيث يؤتى بها بقصد القرب كناني, كناني و المناني هذه وارده في شنو هذه الكناني والمناني ليست وارده في الهدي الواجب لأن يتصدق على الجيران يعني في المدينه و على الجيران يعني في الحاج لو كانت ناظره للهدي الواجب ماذا يتصدقان على جيرانهما صدقان على جيرانهم يعني قاعدين في المدينه يتصدقوا فهذا ناظر للاضحيه مستحبا مناظر للهدي الواجب ولا أقل من الإنصر ولا أقل من الاجماع جيران جمال يعني خيار اللي تحتهم يعني ولا لا محالهم يتبحوا في لا محالهم يتبحوا في منا ألان يا واحد طلع الذبيحه ودخلها في الخيمة يقولوا صدق على جيرانه على أي حال عنوان الاضحيه هو الوارد في معتبرة ابي الصداع الكناني لا نحرز شموله للهدي الواجب هذا يكفينا وعلى فرض النقاش في ذلك فما ذكرناه من منع ظهور واطعم القانع والمعتر في الوجوب لكونه في سياق ورد فيه الأمر النذبي، فهذا المانع نفسه يأتي في الأمر بالصدقة، وهو قوله وأطعم البائس الفقير، فإنه محتف بسياق الأمر النذبي، وهو مانع من ظهوره في الإزام. معاً لما بنى المشهور على وجوب الصدقة بالثلوث كان مقتضى الاحتياط والاحتياط يا شيخ علي المشهور ما بنى على ايضا مش اسم لا ما بنى المشهور على الإهداء ناقش في ذلك بالجواهر. الجواهر خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الثالث بعد الفراغ عن لزوم التقسيم الثلاثي فهل يجب التثليث بالنسبه المتساويه بان يكون لكل ثلث لازم أصل التقسيم ولو كان بنسب مختلفة ظاهر المشهور هو التقسيم بنسب متساوية واحتاره في الجواهر ولكن ربما يقال بان ذلك مما لا يستفاد لا من الآيات ولا من الروايات اما الايه فهي مطلقه فكلوا منها واطعموا القانع والمعتار لم تحدد مقدار إطعام والأكل وأنه الثلث التساوي وأنه الثلث أو غير ذلك وأما بالنسبة إلى الروايات فقد يستدل على التقسيم بالنسب المتساوية بصحيحه العقرق في حيث قال كل ثلثا شنو وتصدق بثلث وبصحيحة سيف التمار حيث قال أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا ولكن يرد على الاستدلال بهما إيرادان الإيراد الأول إن ظاهر ذيل الروايه الثانية حيث ذكر القانع والمعتار أنها في مقام بياني ما أمر به في الايه وحيث إن الهادي المأمور به في الايه هو الأعام من الهدي الواجب والمندوب لذلك فلا يستفاد من تفسير هذه الروايه ونظرها للايات لزوم التثبيت ما دامت تفسيرا وبيانا للامر الذي هو اعم من الواجب أعم من الهدي الواجب والمندوب. كيف يكون؟ الواجب والمندوب. يعني أنه إذا وردت روايه تفسر في الآية وأنه بالتأكيد لا دور ثاني يعني كيف تستفيد الزوجة؟ الايه أطلقت المصطلح ذكرت النساء. الرواية ذكرت. أدرى كيف تستفيد الوجود إذا الأمر أصل الأمر هو أعم من الواجب والنهي كيف تستفيد من وجوده؟ له كونه هدي واجب أو من دون شيء وإطعامه آقا؟ يعني يقول ممكن يعني يقول إطعامه إلزاميا مع كونه هديا مستحبا؟ مايقال مايقال بذا ممكن؟ ما هو إلزاميا مع ما يحق؟ تمام في العقيقه الاولي لا اله الا الله تمام في العقيقه شنو رقم هذا ماشي هناك شيخنا في الغرفه الى امر واحد وهو الامر بالصلاه الظهريه فيقال اذا قال الشارع يعتبر في هذه الصلاه ان تقرا ولا النوم معناه أن الأمر المستحب بهذه الصلاة لا يسقط الا لا تستعجل العلم مو بالعجبة هنا يوجد أمران أمر بالذبح وأمر بالتصرف بعد ذبح مو أمر واحد حتى يقال بأنه إذا الأمر بالذبح مستحب وبعدين قال أطعن الثلث معناه أن ذاك الأمر إلا بالذبح لا يتحقق إلا إذا شلي هذا, هذا هناك أمران ومثالان أمر بالذبح مستحب بعد الذبح الان ذبحنا أمثل الثلث الأمر المستحب دبحنا. الآن بعد الذبح كيف نتصرف في هذا الملموح قاشن أطعن وهدي وتصدق هل نستفيد من هذا الامر الوجوب أم لا؟ هذا شنو علاقة بالامر بصلاة الغفاية كنت تفيد كلنا بقضاء للسيدنا بقضاء المستحب يكون نتحكم نتحكم في بقضاء الواري يكون نتحكم عن هذا أحسنتم يعني احتمال وجهه في محله. الإرادة الثانية النقص بالعصير فالسيدنا هو غضب ذلك لهم انها مستحفة ومنها دارتنا أبو الثمن ما دام العقيم هنا، حيث لو تناول لحمها ما عرف عقيدة. ليش ما عرف عقيدة؟ لا لا لا ذبح العقية بلا كلامين. باني ذبح العقية بلا كلامين. فإذا أكل منها ارتكب محظورا تكديفيا، وإلا العقية ذبحها. تدل الأمر بالمستحامي. انما اذا اكل منها ارتكب محظوره انا ما عندي مانع اذا دل الدليل عليه لو قام دليل خاص كما في العقيقه لو قام دليل خاص على حرمه الاكل منها أنا ما اجت نقول ان الامر بالذبح مستحب ولكن الاطعام من المذبوح شنو واجب لقيام الدليل الخاص عليه اما اذا لا ما في هذا قرينه هو في مقام بيان ذلك شارع قال اذهب وقال الإمام إذا ذبحت تفعل كذا وكذا هذا لا يستفاد منه أنه لازم وواجبون إحنا الآن في هذا المنفضل نفس الأرض آخرين أو تطلعها هذا مو, مو... مو... نعم من الآية الحين هنا في الروايات طرنا طرنا يعني. الراي... مم. ما بتصدق مثل هذا في مقام الباء سقط هديا فكيف اصناع هذا في مقام بيان الكيفيه كيفيه الصون لا اشكال انه امر راجعا في نفسه اما انه الزامي الا ان نقول بانه لما كان الامر باصل الذبح اعم من الواجب والمندوب كان بيان الكيفيه ظاهرا في التقسيم وانه بلحاظ ما هو الواجب واجب بلحاظ ما هو المندوب مندوب هذا احتمال عرفي لا باس الثاني ان ظاهر السؤال في هاتين المعتبرتين المفروضيه لدى السائل عن جواز التصرف فكان السائل موقن بان التصرف في الهادي في الجمله جائز وانما يسال عن المقدار والحاد او يسال عن الكيفيه فاجاب الامام بالتفريغ إذن فهو في مقام بيان كيفية ما هو جائز وليس في مقام بيان الأمر والطلاب كي يستفاد منه اللزوم إذن لو كان قوله أطعم اهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر في مقام بيان الطلب لا من جنوب اللزوم ظاهر الأرض ظاهر الطلب هو اللزوم أما إذا كان في مقام بيان ما هو جائز ما هو مفروغ عن جوازه فلا تحين حينئذ على أصل الطلب كي يستفاد من جنوب اللزوم تفهم وتأمال والحمد لله رب